تعلم أيها المبارك أن الرفق السيئه هي التي تجرك غدا إلى النار. تستر في نفسك ذنوب ومعاصي لا يعلم بها إلا الله بينك وبين نفسك. ولكن كل المصيبة إن أشركت ذنبك غيرك ولا سيما. ونحن في أوجه الطفرة التكنولوجية العصرية التي يعيشها كثير من شباب الأمة ما بين مراسلات ودردشة في مواقع هي بالأصل ضياع لشباب الأمة يتستر بينه وبين نفسه ويضع أشياء كثيرة كحماية مثلا الرقم السري لا تستطيع أن تفتحه إلا صاحبه ولكن لو فتحه وتجول بما في داخله فإذا به هوام ومصائب كبار فمت عبد الله وهذا الجوال لك مت كيف يكون حجتك بين يدي الله وهذا هو ورثك صور خليعة ومقاطع فاسدة ولسيما عبث بما فيه وهذه أشياء سوف تسأل عنها يوم القيامة والله ثم والله إن لم نستخدم هذه الطفرة التكنولوجية العصرية فيما يرضي الله فإنها والله وبال علينا يوم أن نقف بين يدي الله